وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَفَنَبَذُوا فَنَبَذُوا وَرَاءَ أَضُورِهِمْ وَجَتَمَوْ بِيَ ثَمَنًا قَلِيلًا فبسما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولهم عذابٌ نليم وللآيَمُ الكُسَّمَاتِ والَّرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّمَا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِلْقُلُولِ الْبَاطِلِ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 كمن تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديين ونادي للايمان يا امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد